121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم 124. تنزيل العزيز الرحيم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 119. فبشره بمغفرة وأجر كريم 110. نَحْنُ نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء فِي في إمام مبين 111. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقلوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما وَمَا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 112. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 113. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم 129 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 120 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 121 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى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 119. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 110. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 111. والشمس تجري لمستقر لها 129. ذلك تقدير العزيز العليم 120. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 121. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 119 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 110 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 111 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 129 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 120 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 121 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 111. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط, الصراط فأنا يبصرون 112. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 111. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها, فهم لها مالكون 112. ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 113. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون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 112. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 113. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 114. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم